ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءنون قالوا انكم كنتم تأتوننا عن يمين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 124. ويقولون أئنا لتاركوه آلهتنا لشاعر مجنون 125. بل جاء بالحق وصدق المرسلين 126. إنكم لذائق العذاب الأليم 118. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 119. إلا عباد الله المخلصين 110. أولئك لهم رزق معلوم 111. فواكه وهم مكرمون 112. في جنات النعيم عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ نَّيضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وعندهم قاصرات كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض மிணூன் قال அலவயூன் منهم கா كان لي கருண்